أئكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عيد ربي الجنة عدن تجري من, تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربها